Rقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام الله. قلب بالحب تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل فاطه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد أس ZANG ايبت جدتك صبا لرسول الله